وظلنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وذين ذلك في قلوبكم وظلنتم ظن الثور وكنتم قوما بورا ومن يؤمن بالله نا اعتقدنا ان اعتقدنا ان كافر لا يعي ولله يملك السماوات والارض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. تلاقون إذا انطلقتم إلى ما غنيم لتحبوها دون نسفا يريدون أن يبدؤوا كلام الله قل إن تستبعون كذالك قال الله من قبلك فذكورون بد تحتووننا بل كانوا لا يفصنون إلا طيلا قل للمخلصين إلى الأعراب لتدعون إلى قوم أولي بأس شديد أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يحلمون فإن تطيعون يكتبون الله أجرا حزنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل عذبكم عذابا أليما ليس على الأحمى حرج ولا على الأحرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله رسوله يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايحونك تحت الشجرة فعلم فعلم ما في قلوبهم فأنزلت سكيلة كينت عليهم وأثابهم فسعا قريبا، ومغاي مكتيرتين يأخذونها، وكان الله عزيزا حكما، وعدكم الله مغاي مكتيرتين تأخذونها، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عن هُدًى لِّلْمُهْتَدِينَ وَيَهْدِي كِتَابَهُ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَأَشْهُرَ لَن تَضِرُّوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا فَمَا لَا يَجِدُونَ وَرِيعًا وَلَا طَيْرًا تَنثَوْا أَنَّ فِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَن تَجِدَنَّ لِثَنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ بعد أن أغفاكم عليه وكان الله بما تعملون بطيرا هم الذين كفروا وردوكم عن المسجد الحرام عن المسجد الحرام والهدي محسوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال محل وَمِنَ النِّسَاءِ ذَوِي الْأَرْحَامِ ۖ إِن كُنَّ صَالِحَاتٍ فَلاَ تَعْتَدُوهُنَّ أَن تَسْأَلُوهُنَّ مِمَّا تُنفِقُونَ ۚ وَمَا مَن لو تبينوا عذاب الذين كفروا منهم عذابا أبلا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فانذر عواطينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة الصقوا وكان أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد خلق الله رسوله الرؤيا بالحق لا من المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتأاً قريباً هو الذي أرسل ركوله بالهدى ودين الحق بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم طرق مفكعا سجدا يبتغور طبلا من الله ونطوانا سيماهم في وجوههم من أبل السجود ذلك مثلهم في الثوراء ومثلهم في الْإِنْجِيلِ كذرح أَخْرَجَ شطأته فآذره فاستغلق فاستغلق فاستوى على سوزه يعجم الثراء ليبيض بهم الكفا وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما وفر ما وفرته وأجر عظيم من ذا الرحمن الرحيم <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا تقيموا بين ذي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أصواتكم فمطعوت النبي ولا تجهل لهم بالقول كجه بعض من بعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأن تندشرون إن الذين غضون أصواتكم إن دعسوا لله أولئك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقواة لهم عفرة وعجر عظيم إن الذين Well right. يطيعكم في كثير من الأمر لا نفتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه وزينه في قلوبكم وكرى إليكم الكفار وزوك واليصياد أولئك وكل من الله ونعمه والله عليم حكيم وان قول فتى من المؤمنين فقد قتلوه فاطلعوا فاطلعوا بينهما فان تبوا احتجما على البغراء فاطر التي تبتي حتى أتى تفير إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأردطوا إن الله يحبك المقدطين إنما المؤمنون رئوة فأصلحوا بين أخيكم واتقوا الله لعلهم طوحا يا أيها الذين آمنوا لا يصفر ضرهم من طلع عسى عسى ومن يأكل لحظة أغير ميتا فكرهتم وافتقوا الله خبير قال في الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا ولما الإيمان في قلوبك وإن تطيع الله والله رقيق انما من, من الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يعتروا ثم رميوا تاوه وجاهدوا باهوالهم وانفسهم في سبيل الله اولى قاذقول قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم قل الله يعلي ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم ان ما عليك ان اذكر قل لا كان بل لا أكرم عليكم أن أداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله أعلم السماوات والأرض والله بصير بما تعمل. هي ايضا ماذا ذهناها بها واتي وحد عن في كل ذوقه بهيت تظرفه وذكر لكل عبد نميد فاذنها به جنناته وحب يا حبيب اننه لبات لها فلعن نظيب رزق للعباد فرىئنه به فلتم كيف كذلك الخو كذبت قبلهم طنوط وأصحاب الوصف وتموط وعادهم وبيعهم وإخوانهم وأصحاب الأيكة وطول تبه كل من كذب الرجل فحق وعيد بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسانا نعلم ما هو به نفسه ونحن أقاد إليه من حبل وليه إذ مال صعيد. ما ينفذ من قرر إلا لديه رقيب حسيد. وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. ونفق بالسوء. ذلك لهم وعيد. وجاء قد كنت في رحلة من هذا فكشفنا عنك رضاءك وضرك اليوم حديث وقال قريبه هذا ما لدي عديث ألقيا في جهنم كل كثا للعليم من انتق يا في العذاب الشديد قال وَتَقُولُ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ نَذِيرٍ وَأُذْلِفَةٌ جَنَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعيدٍ هَذَا مَا تُعْدُ لِكُلِّ أَوَابِ النَّحِيضِ مَنْ خَشِيَ ان والله لا طغى لهم من قومكم اشد منهم بطشا فنضبوا في البلاد هل من محيط ان في ذلك لذكر لمن كان له منكم او ان قد وهو شديد خلق ما بينهما في ستة أيام وما مستنا من مرور فاصبر على ما يقول وطبحت حمد ربك قبلك العشد وقبلك المرور ومن الليل فتبحت وأذبار السمود وافترى ذلك يوم القروج إنا نحن نحيي والمين وهليل المصير يوم تشهر يُخَفَّعُ عَنْهُمُ الْأَفْكُ وَتَرَى الْقَاصُورَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يُؤْتَى الدِّينُ يوم عَلَى النَّارِ يُحْتَنُكُ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المستقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محتمين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستوفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروف وفي الأرض آيات للمتقين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء ربطهم وما توابون فورب في السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إن دخلوا عليه فقالوا سلاما قال ثلاث صوم منكرون صار إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم حيبة قالوا لا وبشروه بغنام عليم فأقبلت امرأة في ضخة فطكت وجهها وقالت فقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قالوا أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى مجرمين لنرسل وطرقنا فيها آية للذين يقاطون العباد الأذين وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى برثمه وقال فأقذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو هني وفي عابل إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تقوم به أتت عليه إلا جعل وفي ثمود الثين لهم تمتعوا حتى حين فعثوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصائفة وهم ينظرون أما وَمَا من قيام وما كانوا من من قبل إنهم كانوا قوما فاسدين، والسماء بنيناها بعيون وإن لم يعون، والأرض فرشناها فنعماً ما يبون، ومن كل شيء خلقنا دون